الشريط الله. يذكر بنعمة الله. نعمة بعد نعمة. بعد هذه النعمة الكبرى. نعمة الاسلام. حين كون. وحين رضي الله لنا دينا. واتمنت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الاسلام دينا. <تصفيق> وما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون لقد أتم الله النعمة ورفع الإنسانية إلى المستوى اللائق بها حين جاءهم بالمنهج الذي أنقذهم من الضلالة والجهالة التي كانوا فيها سواء كانت ضلالة وجهالة ما قبل الاسلام او الضلالة والجهال التي نعيش فيها اليوم فان الاسلام ينقذ البشرية من هذه الضلالة فاي نعمة اعظم من هذا وليتم نعمته عليكم ثم تذكر الايات بان نذكر نعمة الله علينا وي نعم متواصلة متتابعة دائمة فلابد أن نذكر هذه النعم لنشكر ونحمد صاحبها عز وجل الذي أنعم بهذه النعم فاذكروا نعمة الله عليكم بالإيمان فاذكروا نعمة الله عليكم بما أرسله لكم من رسول ولما أنزل من كتاب فاذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءكم الدين الى عصركم هذا دون ان يتبدل او يتغير عليك هذه نعمة فانتم في القرن الرابع عشر وصل اليكم الدين دون تحريف ولا تبديد ولا تطوير ولا تغيير ولا شيء اصابه ابدا فاذكروا نعمة الله عليكم اذ تحرر المسلمون من ربقة الاستعمار بعد ان كان العالم الاسلامي كله ممزقا مقطعا وكان مناطق نفوذ من الاعداء اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم هم الاعداء في هذا العصر وفي العصور السابقة ان يبسطوا اليكم ايديهم بالاذاء فكف ايديهم عنكم وبقي المسلمون رغم ضعفهم ورغم تركهم للدين وفي هذا الربع ايضا نجد الوصية بالتقوى مرة بعد مرة بعد مرة وبعد الامر بالتقوى يعقب القرآن تعقيبا يجعل القلوب تستيصر والنفوس تنتبه واتقوا الله ان الله شديد العقاب واتقوا الله ان الله سريع الحساب واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ففي نهاية الرجل واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذه الأوامر المتواصلة بتقوى الله والتعقيد عليها بأن الله شديد العقاب وسريع الحساب وأنه عليم بذات الصدور وأنه خبير بما تعملون وأن على المؤمنين أن يتوكلوا عليه وحده كل هذا تنبيه بعد تنبيه وإيقاظ من القلب بعد إيقاظ لكي يقوم بواجب هذا الدين والتكاليف التي ألقتها عليه هذه الآيات لكي يضطلع بهذا الحمل الذي ألقيه على كاهله وبهذه الواجبات التي لا بد أن يعمل بها وأن يسير على مقتبها هذا. وبالله التوفيق ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة بعد ان تحدثت الصورة في المجموعة الاولى من الايات أو في الدرس الاول عن ما يجب وعلى المؤمنين نحو دينهم وأنهم يجب أن يعلموا أن الدين ليس طلوات تؤدى في المساجد وقيام أيام فقط إنما الدين يشمل كل نظام الحياة ويغطي كل ميادينها فهو عقيدة وإيمان وهو عبادة وشعائر وهو انظمة وشرائع وهو حلال وحرام وهو حكم بما انزل الله بعد ان بينت الايات كل هذا اخذت تتحدث عن الميثاق الذي اعطاه الله لبني اسرائيل فما ان الله سبحانه اخذ الميثاق على هذه الامة وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا فاخذ الله الميثاق على بني اسرائيل وذكرت الاية نثى الميثاق وجعلت له شرطا وجزاء وجعلت له عقوبة اذا لم يوف و أخذ الله ميثاق إسرائيل اسرائيل وضعثنا منهم اثنى عشر نقيبا هي فروع ذرية اسرائيل وإسرائيل هو يعقوب وكان له اثنى عشر ابنا هو الاصباط يسمونا بالاصباط كما نسمي نحن في العرب القبائل فكان لإسرائيل اثنى عشر صبصا وهم ذريته وتفرعت هذه الزرية اثنى عشر فرعا من ذريات إسرائيل وبعتنا منهم اثنى عشر نقيبة فما نفس النفاق إذن وقال الله إني معكم الكلام طبعا مع بني إسرائيل أو إلى بني إسرائيل فقال الله إني معكم إني معكم ومن كان الله معه فهو لا يخاف ولا يخشى شيئا ومن كان الله معه فعليه أن يلتزم بالمنهج الذي جاء من عنده سبحانه فقال الله إني معكم غفر نفس الميثاق لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسل وعذرتم اهم الله قلبا حسنا لو كسرمنا عنكم سيئاتكم. الشرق لئن اقمتم الصلاة يبقى اقام الصلاة ويتاء الزكاة على بني اسرائيل كان تفرودا على بني اسرائيل ولم يؤمر بان يصلوا كما لم يؤمر نحن بأن نصلي فقط، إنما أمر أن يقيم الصلاة. كما أمرنا كذلك. آن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. جار لا تلهيهم تجارا ولا بلع عن ذكر الله وإقامة الصلاة. فكذلك بنو إسرائيل أمروا بالصلاة، بل أمروا بإقامة الصلاة. واقامة الصلاة ليس معناها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ان اقامة الصلاة هي ان تأتي بها مستوفية الشروط والاركان والواجبات والمندوبات وان تبتعد عن المحرمات فيها والمقروهات اقامة الصلاة فهي اقصنة بين العبد وربك وهي التي تذكر بالإيمان دائما لإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة فأرض بني إسرائيل كان عليهم زكاة آتيتم الزكاة لأنها هي التي توزع المال بين الناس ولا تجعل المال دولة بين الأغنياء لا يكون دولة بين الاغنياء منكم لألا يكون المال متداولا في البرفة عند بيوتات المال كما هو الحال في الرأس اللي بيشتروا بيشتروا العمارات والارض ويشتروا كمان الحكم والدولة اموال ضخمة مرتزة في ايدي اناس بعينهم يشتروا الظلم والدمائر ويشتروا الحكومات ويشتروا السياسات كل ذلك يشترى السياسة الواتي والحكم والدول يشترى كأنها عمارة كأنها عمارة لماذا؟ لأن الأموال مركزة في أيدي أناس يرفعوا الأسعار ويخفضوها ويجمعوا السلع كلها في ايديهم في وقت ما وفي وقت اخر يفرجوا عن هذه السلع اصبح مقاليد امور الناس بعيديهم لان المال مركز في ايدي كله في ايدي كله وهم لا يسلون الى مجلس النواب او الى مجلس الشيوخ ها إلا بهذا المال بالخطس والنهب والسلب والكذب والتضليل ويكون بيوتات المال بالتعيدهم بالتعيدهم يجده 10 مليون يجده 20 مليون ينجحوا في في هذه البائرة فخطورة المال وتركيزه هو اللي يجعل دائما شرائع الله مجتمعة ان هي تفرض الزكاة وها هو بني اسرائيل فرض عليهم الزكاة كما فرضت عليهم الصلاة لان اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي بد من الايمان بالله وبالرسل وكأنه يقول لي بني اسرائيل عيب ما تقومونيش بايه برسولكم موسى ولا تؤمنوا بغيره من الرسل فاذا كنا نحن يؤمن بالرسل جميعا هم يؤمنون بالرسول نغية موسى ها عايزين ايمان بالرسل جميعا لأن وامنتم برسلي طبعا الايمان كما يفهم كثير من الناس بل كما نفهم نحن ان الايمان في القلب ومدام قلب عمران بالايمان خلاص هذا باطل لا بد ان اتبنى وهذا الايمان لنصرة الدين وتقوية اهله والعمل على نشر هذا الدين وتثبيته فامنتم برسلي وعززتموهم لابد ان تعزرو الرسل تعزروهم يعني تقووهم وتناصروهم لا بد ان تعزرو هذا الدين وان تقووه وان تحموه بدفاعكم عنه بأموالكم وأنفسكم بدعواتكم إلى الله ببيان الحق وقول الحق لا بد من تقوية هذا الدين ولا يكفي أنك أنت مؤمن وتقول آآ آآ أنا مؤمن وكفى لا بد أن تناصر هذا الدين في كل موقف وفي كل اتجاه وأن تعمل لنصرته وأن تبذل أغلى ما عندك في سبيله من لنا له مال فبعته إلى هذا الميدان أو ذات من لنا له أولاد فقال لهم اذهبوا إلى هذا الميدان فناصروا الدين فيه وقول المجاهدين من لنا بعث نفسه ليقوي الإسلام هنا أو هناك لا بد من هذا، وآمنتم برسلي، وعذرتموهم. لا بد من تعذير الرسل، تعذيرهم يعني تقويتهم وتثبيت دعوتهم والتضحية في سبيل هذا الدين. النساء، لأن أقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وآمنتم برسلي، وعذرتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا. بعد الزكاة يقل بني اسرائيل واقرضتم الله قرض الحسن فعندهم الشراء فريدة من شريعتنا بعد الزكاة مطلوب ما نعم بعد ما الانسان يؤدي الزكاة اللي عليه مطلوب منه اي موقف من مواقف من المواقف يحتاج فيها الاسلام الى من لابد تقدم في صلة رحم في تربية يتيم في بناء مسجد في نصرة مجاهدين اذا كان امتكاف ما كفتش كفتش المتطلبات لابد ان تعطوا مالا ويسمي هذا المال قرض قرض لمن قرض لله عز وجل كيف يكون قرضا لله وهو المالك وهو الواهب وهو الخالق يبقى يهد المال ثم يطلبه قرضا عنده فضل وكرم ومنى من الله وبعدين قرض حسنا يضاعف لسبعمائة لابعاف مضاعفة قرض حسن الله يعطي ولا تنفد خزائنه فاقرضتم الله قرضا حسنا يعني الكلام ده مش لبني مش عندنا فقط ان عندنا المال وجوب الزكاة ثم يطلب مال اخر بعد الزكاة عند بني اسرائيل ايضا بعد الان وايتيتم والذين اقرضتم الله قرض حسنا الله من فضله وكرمه يعبد المال ثم يطلبه لا على انه واجب فقط وانما على انه قرض حسن فاقرضتم الله قرض حسنا انت لما بتقرض تقرض غني من الناس تبقى مبسوط جدا انك انت اقرضت غنيا وفي الوقت المطلوب سيعطيه لك المال تحت تفرفك ومفلوط ان انت اقربت الغني من الناس، الله اغنى الاغنياء هو الذي يأخذ منك القرد فاقربتم الله قربا حسنا هذا هو الشرط الجزاء لا جزاء هذا لان اقمتم الثلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسري وعذرتمهم واقربتم الله قربا حسنا ان فعلتم ذلك لا كثرنا عنكم سيئاتكم وعد من الله ان يكفر السيئات لما يفعل هذا الامر انتوا عارفين الانسان مستمر مستمر الخطايا لما يأخذ وعد ان ربنا هيكفر عن سيئات ما شاء الله يكفر عنه سيئاتك و لا كثرنا عنكم سيئاتكم ولا ادخلن لكم جنات تجري من تحتها الانهار هذا هو الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل وإن كان هذا الميثاق على بني إسرائيل بحنا أحق به المسلمين أحق بهذا وأحق بالتوسيع بهذا الميثاق ولا سيما توجيهات الدين عندنا تشمل كل هذا إقامة الصلاه وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتقويتهم وتثبيته, وتثبيته ان تقرضوا الله عرضا حسنا كل هذا في ديننا فما دانوا بني اسرائيل يؤخذ عليهم الميثاق ويفرض عليهم هذا ثم نحن لا نقوم به ولا نعمل بمقتضاه. واي مخالفة عن هذا الميثاق، فجزاؤه معروف فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل ثواء السبيل يخفر لانه لا يقوم بالميثاق ولا يؤدي شروط المساق، فقد ضل سواء السبيل فقد ابتعد عن الهدى ولا يمكن ان يهتدي ابدا ضل الطريق خلاص ما عاد له من هدايه ولا رجوع الى الهدى فقد ضل سواء السبيل فواجب علينا ان نعمل بهذا المساق وان نلتزم بلوده وشروفه هذا وبالله التوفيق فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه بعد ان بينت الاوات ان الله قد اخذ الميثاق على بني اسرائيل وانه بعت منهم 12 نقيبا فروع ذرية اسرائيل لان ذريته كانت 12 صبطا والاسباط عند بني اسرائيل مثل القبائل عند العرب فما دان من ذرية اسرائيل اثني عشر فبطا فقد تفرعوا تفرعت ذريته الى اثني عشر فرعا الله سبحانه قد اخذ عليهم الميثاق وذكرت الايات نص الميثاق لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرفتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات وهكذا كان المفاق فهل انتزموا به وهل وصوا بالعهد الذي بينهم وبين الله عز وجل <تصفيق> وهل قاموا بحل هذه الامانة قال لا انهم نقضوا المفاق نقضوه ولم يلتزموا ولم يلتزموا به فهذا اخلال اعظم الاخلال حيث لا يوفي الانسان بالنساق الذي بينه وبين ربه عز وجل فكيف يوفي بالموافق التي بينه وبين الخلق فبنا نقضهم نساقهم لعناهم استعطوا اللعنة فالصرد والابعاد من رحمة الله عز وجل ثم ان قلوبهم اصبحت قاسية اصبحت قاسية لا تقبل الحق ولا تستمعوا الى دلائل الهدى فيكون الحق امامها قائما ولكنها تنصرف عنه لانها نقضت المساقة التي بينها وبين ربها لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية بلو اسرائيل حرفوا التوراة يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه حرفوا الكلم حرفوا الجمل والعبارات والالفاظ التي هي في التوراة تحرفوا الكلمة عن موادعه فالتحريف بمعنى انهم غيروا وبدلوا وقدموا واخروا في الالفاظ يبقى التحريف التقديم والتأخير والتغيير والزيادة والنقص هذي التحريف وممكن التحريف يكون في تأويل الالفاظ يجيبوا المعاني ويغيروها ويحرفوها يبقى التحريف واحد اخذ سورتين سورة الاولى إن هم يزيدوا وينقصون ويقدمون ويؤخرون في التوراة الصورة الثانية ان هم يبقوا في الألفاظ جزء ثاني من التحريف ما يبقوه من الالفاظ يغيرون معانيه ويبدلونها حسب ما تشتهي انفسهم وما يمليه الهوى عليهم يحرفون الكلمة عن مواضعه وطبعا ليس شيء من هذا بفضل الله وحفظه في القرآن فلا أحد استطاع أن يقدم أو يؤخر أو ينقص أو يزيد ولا أحد استطاع أن يؤول الكلمات <تصفيق> ويغير المعاني ليس شيء من التحريف موجودا في القرآن رغم ما قلناه سابقا من ان العدو احاط بنا واستطاع ان يجعل العالم الاسلامي كله مستعمرا وملك زمام الامر وحكم المسلمين في كل مكان وكانوا يملكون اسباب التحريف فلماذا لم يحرف ولماذا لم يغير فلا قدموا ولا اخروا ولا زادوا ولا نقصوا ولاهم هم اولوا الالفاظ وغيروا المعاني حسب اهوائه كلا لم يستطيعوا شيئا من ذلك لكن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسي حظا مما ذكروا به ما ذكروا به وما جاءهم في التوراة نسوا حظا منه تركوا اشياء وتركوا جملا وعبارات وتركوا ايه ايه ما جاء من عند الله تركوا الكثير منه سينا البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فانهم لم يؤمنوا به ولم ينقل البشارة التي جاءت بها التوراة ونسوا حظا مما ذكروا به نجد اليهود أوتوا نصيبا من الكتاب وتركوا نصيبا من الكتاب أخذوا نصيبا من الكتاب وفي نصيب من الكتاب فلت من بين أيديهم ولم يستطيعوا حصره ولا كتابته واللي, واللي, واللي وجد حرفوه عن مواضعه يعني هل هل التوراة؟ هل هنا ما يسمى عندهم بالتوراة؟ ولكن وليست هي الثوراء التي جاءت من عند الله ونزلت على رسول الله موسى عليه السلام يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فيتجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبين له أنك لا تزال تتلع على الخيانات المستمرة من اليهود ولا تزال تطلع على خائنة منهم على فعلة الخائنة والنية الخائنة والقولة الخائلة والقضية الخائلة تطلع على خائلة منهم الخيانة منهم مستمرة وقد عاهدت أو رأيت منهم أيها الرسول الكريم الخيانة من بني قينقاع وبني النضير وبني قويضا وخيبر رأيت الخيانات المستمرة ورأيت أفعالهم الخائنة وعقوالهم الخائنة واتجاهاتهم الخائنة ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم وفعل الاستمرار لا تزالوا ليبقى مستمرا ليبقى مستمرا إلى يوم القيامة وما زلنا نطلع على خائنة منهم ما زالت الخيانات مستمرة ومتتابعة من اليهود لم تتوقف ولم تتوقف انه فعل استمرار لا يتزال فعل يدل على صدور هذه الخيانة منهم في عهد موسى عليه السلام وفي توالي العهود حتى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تستمر الخيانات في قضاياهم وأقوالهم وأفعالهم وما يدبرون لا نزال نطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم إلا قليلا منهم آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واعترفوا بنبوته وأظهروا بشارته وأخبرون بأن بشارة البشارة بهذا الرسول موجودة في التوراة إلا قليلا منهم أهم دولا يستحق العفو والصفح فاعف عنهم وصف إن الله يحب المحسنين وهكذا نجد أن التوراة التي جاءت من عند الله أصابها ما أصابها من التغيير والتبديل ومن الترك والنسيان ذلك ان التوراة لم تدون بعد نزولها ولم يأخذها اناس عن اناس او العشرات عن العشرات او المئات او الالوف عن المئات او عشرات الالوف عن الالوف كما هو الحافظ في القرآن لا انهم لم يدوروها الا بعد قرون وقد ضاعت منهم ضاعت منهم حيث إنهم, انهم كانوا يستدول في الارض وخربوا بيت المقدس وحلت عليهم النقمة ولم يجدوا التوراة الا عند اوزير فقد جمع الكثير من التوراة وضع منها الكثير الذي وجد من التوراة بعد اللي ترك الذي وجد من التوراة حرفوه عن مواضعه فبدلوا وغيروا وقدموا واخروا وزادوا ونقصوا ثم اولوا اولوا الالفاظ وغيروا المعاني فماذا بقي يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وأنت ترى أسلوب التوراة أسلوبا مهلهلا ممزقا لا ترضى أن تكتب خطابا لأخيك على هذا المستوى من التهله والتمزق ففضلا عن أن لغتها لغا بعيفة فإن التحريف والتبدين ظاهر عليها ومسحة البشر موجودة تغطيها وتعشاها وليست هي الثورة التي جاءت من عند الله هذا وبالله التوفيق ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فلتوح الظم مما ذكروا به بعد أن تحدثت الآوات عن اليهود وعن الله قد اخذ عليهم الميثاق على فروع ذرية اسرائيل وكان اثني عشر وان هذا الميثاق فان اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة الى اخر شروط الميثاق لكنهم نقضوا الميثاق نقضوا الميثاق فلعلهم الله وجعل قلوبهم قاسية لا تقبل الحق ولا تعرف بلاء التوحيد وهؤلاء حرفوا الكلمة عن مواضعه ولا توحظا مما ذكروا به. ولا تزال أعمالهم وأقوالهم ومناهجهم تنضح بالخيانة ولا تزال تطلع على خائنة منهم فالخيانة دأبهم والخيانة منهجهم والخيانة شأنهم دائما ثم يات الحديث عن النصارى ومن الذين قالوا انا نصارى. لم يقل ومن النصارى من يقول لا. ومن الذين قالوا انا نصارى. قالوا انا نصارى. وليس بنصارى. هؤلاء قالوا انا نصارى. فأخوذ من نحن عنصار الله. انهم يناصرون دين الله ويعافظون عليه فهل هم فذلك الذي ادعاء هذا الدعاء هم يقولون إنا نصارى وما هم بنصارى ولذلك يقول ومن الذين قالوا إنا نصارى قالوا هذا القول الذي لا حقيقة له حيث يدعموا أنهم يناصرون دين الله وتحافظون عليه ويزودون عن حيابه وهم ليسوا كذلك فقولهم إنا نصارى ادعاء هؤلاء الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. أيضا نعم فلا أخذنا ميثاق اليهود أخذنا ميثاقهم. فهل وصلوا? وهل انتزموا بالعقد والعهد والمثاق الذي اخذه الله عليهم? لا نسوا حظا مما ذكروا به نسوا كثيرا من الانجيل الذي ذكروا به نسوا كثيرا من الانجيل وبيعوه وضاع كثير من الانجيل الذي نزل من عند الله والباقي الباقي المحرّف المجزّأ الذي أنسكوا به غيروا فيه وبدّلوا ولسوا حظا مما ذكروا به واهم حظ اهم مبدأ مما ذكروا به مبدأ التوحيد اين التوحيد اين التوحيد في عقيدتهم توحيد ما يقول ان بن الله في توحيد او ثالث ثلاثة اين التوحيد وهذا مبدأ المبادئ وقاعدة القواعد هذا أول حظ فكروا به فنسوه نسوه نسو أمر التوحيد والأناجيل الرسمية اللي عندهم نشط على هذا على إنكار مبدأ التوحيد ثم أين رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أناجيلهم أين البشارة بأحمد التي سجلها القرآن في قول عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أين هذا في الأناجيل لا تجد شيئا منه يبقى أمر التوحيد وأمر رسالة خاتم المرسلين كل ذلك لا تجد قد نسوه مع أنه جاء عليهم في الانجيل لكنهم نسوا نسوا حظا مما ذكروا به فبسبب ذلك اغرينا بينهم العذاوة والبغضاء الى يوم القيامة اغرينا بينهم تغراء و <تصفيق> بس لوجود الحرب بينهم بينهم بين اليهود والنصارى ممكن او بين النصارى بين فرقهم بعضهم مع بعض العداوى والبغضاء الى يوم القيامة وكانت الحروب مشتعلة بين فرق النصارى لا يغرين لكم الان بعض الاستقرار لا كانت هناك حروب طاحلة بين فرق النصارى وكما قلنا سابقا لا يزوج كاثوليكي بروستانتية او كورسيغوكسية او نحو ذلك بينهم عداوة وبغضاء والحرب اشتعلت زمانا طويلا بين فراقهم وقتل من فراقهم ما لم يقتل في حرب من الحروب هم بيقتل بعضهم بعضا فأظن الكاثوليك في في حرب في فرنسا في قرابة القرون الوسطى وقرابة القرون الحديثة قتل البروسستانت وفتشوا البيوت وأحركوهم وأبادوهم إبادة كاملة فبينهم حرب دروس تصديقا صور الله تعالى فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة فهذه الهدنة او الهدوء الذي نراه لا يدل على شيء مما حدث بين فرق النصارى كانت عداوات وائحا وقتال وحروب مستمرة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيام هذا في الدنيا أما في الآخرة فقال عنها فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ينبئهم الله في الفساد الذي صنعوه وبمدى الانحراف الذي انحرفوا به وحرفوا به كتابهم فسوف يبديهم الله بما كانوا يفعلون والاناجيل التي بين أيديهم اليوم إنما هي من جملة ما يقرب من تسميع إنجيلا تسميع انجيل الكتب ولما وجدوا فضيحة الاناجيل وكثرتها استقرت المجامع الكلاثية فاعترفت بالاناجيل الاربعة المعروفة الان وتركت ما سواها ولعلها اختارت الاناجيل اللي اللي تتمشى مع فسادهم وفعدهم عن الحق وعدم فاعترافهم بالتوحيد وعدم اعترافهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأناجيل الأربعة لكن في السؤال في السؤال أين كتبت هذه الأناجيل أين ومتى كتبت وكيف كتبت وبأي لغة كتبت ومن الذي كتبها هذه هي الأسئلة التي تحتاج الى اجابة متى واين وكيف كتلت هذه الاناجيل لا يعرف احد هي عن ذلك شيئا فالتاريخ ممزق مهلهل والاناجيل دي لم تتمكن او تأكل سوى الاستقرار الا بعد ثلاثة قرون من ميلاد المسيح ثلاث قرون شاعة مدخل الملك قسطنطين مدخل نصرانية وجعلها نظام الدولة او دين الدولة قبل ذلك كانت الاناجيل غير, غير معروسة وعينها هي ومن الذي كتبها بأولو لوقا او مرقس او نحو ذلك كيف ما هي الظروف التي كتبتها وهل كتابة الانجيل الانجيل اللي هو بين ايديهم هو دا ايديهم ننزل من عند الله دا كيف تاريخ كيف تاريخ وحوادث حوادث عن, عن احوال المسيئة كيف تكون هي كيف تكون هي الانجيل اللي نزل من عند الله دا فيها حتى ما يقول وعن جاءته وطبت على رأسه خاوره من رائحة ولا أي ده اللي حصل اللي حصل لعيسى هو ذا الانجيل هو ذا الانجيل وهذا من عند الله تنك تواريخ فيها شيء مما قاله عيسى أو بعض النصوص القليلة <تصفيق> الانجيل الصغير <تصفيق> لكن لا يوجد تواتر كما وجد في القرآن لأن مضرب منظر القرآن وجاءه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه الصحابة تلقى الصحابة, الصحابة أخذ الصحابة يلقنون إلى التابعين وتلقى التابعون وأخذوا يلقنون تابع التابعين وهكذا تواتر في القرآن لا يستطيع قوة في الأرض أن تنال من القرآن او تطعن تؤن في زمن من الازمنة جاء ولم يقرأ القرآن ولم يكن معروفا وان احد تدخل في كتابة القرآن او في تدوينه ابلا لكن في الاناجيل تابقرون في ضاعت فيها الاناجيل وكفرت الاناجيل وهناك شكوك في من يكتبها وفي اللغة التي كتبت بها. وفي نظامها وفي منهجها وشكوك في اختفائها ثم ظهورها كل شكوك تدل على انه يعد الاناقيل وضيعت ولم يكن فيها شيء من الانجيل الصحيح الذي جاء من عند الله وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصلعون هذا وبالله التوفيق يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير هذا نذاء لأهل الكتاب لليهود والنصارى فقد جمعهما في هذا النذاء بعد ان تحدثا عن كل فريق على حدة فبين أن اليهود تعتقهم الله بميثاق وعمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتقويتهم وأن يقربوا الله قرضا حسنا ووعدهم على ذلك تكسير السيئات ودخول جنات فهل وصوا بالميساقهم لا قد الميساق عن الحق فلم يوفوا بشيء منه ولم يوفوا بالعقود ولا بالعهود فكان الجزاء اللعنة وخسوة القلوب وأخذوا يتعذون عن دينهم فحرفوا الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال الخيانة والغدر فريتهم ولا تزال فتره على خائنة منهم وتعبت عن نصارا لا بل عن الذين قالوا إن نصارا ادعوا أنهم نصارا أنهم أنصار الله وأنهم يحمون وما هم بمحققين ذلك ولذلك قال الذين قالوا إنا نصارى أخذ الله ميثاقهم كما أخذ ميثاق اليهود من قبل فدلوا وأدلوا ولم يوفوا بشيء منه فكانت العذاوة والبغضاء بين فراقهم وفئاتهم إلى يوم القيامة وقتل منهم قتل منهم على أيدي أنفسهم اكثر مما قتلوا على ايدي غيرهم وفي الاخرة ينبئهم الله بما كانوا يسمعون بعد هذا كله ينادي الفريقين ليبين لهم انحرافهم عن دينهم وانهم لم يعودوا هم المتصدرين للدين ولا للدعوة الى الله انما جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد اختفيناه من رسالة الأخيرة من هذه الأمة فأنكم لم تعودوا أهلا لأن تتحملوا الرسالة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا جاءكم رسولنا محمد فإن كان ليس من بينكم انما هو من العرب فهو مرسل اليكم والى العرب والى الناس كافة جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تحفون من الكتاب يبقى تحقيق ليه يحرفون الكلمة عن مواضعه فهم يخفون اشياء من الكتاب الذي بين ايديهم اخفى اليهود من كتابهم التوراة فأخفى النصارى من كتابهم الانجيل أخفوا امورا وبيعوا مبادئ وجاء النبي محمد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويصبحوا ما أخفيتموه فيبين لكم هذا الكثير وهل يبين الكل؟ ويعفو عن كثير لان انتم غيرتم وبدلتم وزدتم ونقفتم وقدمتم واخرتم وحورتم وطورتم كل ذلك عملتموه في دينكم فهذا الرسول الخاتم الرسول الاخير انما جاء ليبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب وماذا اخفوا من الكتاب انا تدرب لذا مثلا لما اخفاه اليهود والنصارى انهم اخفوا مدى المبادئ وقاعدة القواعد اخفوا امر التوحيد اليست هذه هي الجريمة الكبرى اليهود اللي اولي عزير ابن الله الاسل التوحيد والنفار اللي يقول المسيح ابن الله لأين التوحيد إذا إذا أخفوا الأصل الأصيل وهو توحيد الله عز وجل أخفوه من كتبهم وحل مكانه الشركة الشركة بين الأب والابن وروح القدس عمل شركة للإله كما يفتح الإنسان مكتبا لهذا العمل او فقد اوجدوا شركة شركة تقوم باعمال الاله كان عملهم ذلك وقاصمة الظهر الذي غيروا فيه وبدلوا ثم اين رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم اخفوها أخفوا كل ذلك مع أنه النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل تأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف فأين هذا في كتبه ثم نجد اليهود وقد أخفوا أخفوا في الشريعة كما أخفوا في العقيدة أخفوا رجم الزاني وأخفوا تحريم الربا كل ذلك في كان في التوراة فأين هذا أين رجل الزاني وأين تحريم الربا أين كل هذا كان ذلك في كتبهم فجاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير لا تجد هذه الأمور في كتبهم. فليجب تجد ما هو يناقض هذا. يجب ان التحرم الربا بينهم لكن بينهم وبين غيرهم يرسل كتاب كتابهم على انه حلال، الربا لا تقرب اخاك الربا لكن تقرب غير اليهودي ها? اليهودي يقرد غير اليهودي بربة لا شيء في هذا كل هذا مناقب لما كان في كتبهم بعد ان حرفوا وغيروا فالرسول محمد جاء ليصبح ليصبحهم وليبين لهم ما اخفوه في كتبهم فضحهم فضحهم القرآن وما جاء به الرسول الكريم مع فانه يعفو عن كثير ولم يبين لهم كل ما اقصد ثم تبين الايات قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور نور اللي هو النبي محمد وكتاب مبين القرآن ده اللي عايز يوزع كل حاجه لوحدها وعلينا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين المنهج اللي جاء به النبي محمد هو النور وهو الكتاب المبين يهدي به الله من اتبع رب سبل السلام اللي يتبع رب وانه ردوان الله ايه رب الله من ايه رب الله من اتخاذ الاسلام دين ورضي لكم الاسلام دينه هو رب وانه اللي يتبع رب وانه يهديه الله الى اي شيء سبل السلام وما أجللها من كلمة سبل السلام السلام الذي افتقدناه والسلام الذي اتعدنا عنه وابتعدت البشرية عنه وسلام سلام سلام البيت سلام الأسرة سلام الفرد وسلام المجتمع سلام الأمة وسلام الدولة سلام الضمير وسلام الشغول وسلام القلب السلام في كل شيء وهو السلام الحقيقي الذي يظلم الوجود كله سبل السلام أين سبل السلام الذي من اتبع الإسلام جاءه أو كان في سبل السلام أين, أين سبل السلام استقدنا السلام في كل شيء فدعنا وقلقنا واحترنا فأصبحنا لا نهتدي إلى شيء يهدي به الله من استبع ردوانه سبل السلام ولما استقد العالم سبل السلام أصبح العالم في قلق كالصراب وحيرة فكاد البشرية تمزق نفسها وتقطع ثيابها ثم تقطع جلبها وهي حائرة ملفاثة وهي قلقة مضطربة لأنها اشتقدت سبل السلام الذي جاء من عند الله والذي من اتبع الإسلام هداه الله سبل السلام فأين سبل السلام في حياتنا هناك سبيل الاتسلام وسبيل المزلة والمهانة تفرضها علينا الغرب واليهود يفردون علينا باستثلام بين حكام اللئام حكام كفرة ظلمة امتتخة ابتعدوا عن الطريق ولم يختاروا الا طريق الاستثلام لا طريق سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه اللي حيستمع الاسلام واللي حيستمير من الذي جاء من عند الله فبجاءكم من الله نور وكتاب مبين يخرجهم من الظلمات الى النور باذنه فهي ظلمات كثيرة ظلمة ظلمة الشك والقلق والاضطراب. وظلة الشهوة والغريبة وظلة الحيرة وعدم الاستقرار وظلة الجهل وعدم المعرفة وظلة الجهالة والضلالة كلها ظلمات كان يعيش الناس فيها واخرجهم الله من الظلمات الى النور باذنه وما كان يعيش فيه الناس من ظلمات قبل الاسلام اصبح الناس يعيشون فيه في هذه الظلمات حين تركوا الاسلام في هذه الايام فاذا ما تركوا هذه الظلمات واقبلوا على الاسلام فانهم يجدون النور النور في كل شيء ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه فيهديهم الى طراث المستقيم هذا هو الطراث المستقيم لا تلك السرط والطرق الموجة والمنحرفة عند اليهود والنصارى فهكذا تبين هذه الآية ان النور الذي جاء من عند الله والكتاب المبين الذي يتبعه والذي يلتزم به يهديه الله سبل السلام واحدا ثانيا يخرجهم من الظلمات الى النور فيجد لسه في النور نور قد انار الحياة وانار البيت وانار المجتمع بل انار العالم كله يوم ان يتبع ما جاء من عند الله وثالثا يهديهم الى فراث مستقيم فاين هذا اين هذا العلوم لما يعيش فيه الناس من تخبط وتمزق وحيرة وقلق واضطراب وظلمات بعضها فوق بعض اين هذا لما يعيش فيه الناس من غلبة القوي وسيطرة الغني واصبحت الاموال هي التي توجه الزلم والضمائر والمشاعر وكل شيء ولو ان اهل الكتاب رجعوا الى هذا النور والكتاب المبين لعاش في رؤام فلا هداهم الله سبل السلام هذا فبالله التوفيق فقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم بعد ان ناد الله اعز وجل اهل الكتاب من اليهود والنصارى ان الله قد بعث اليهم محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا، فان هذا الرسول يصبح ما اخفوه ويبين ما سفروه فقد اخفوا التوحيد، واخفوا لسالة النبي محمد فاين هذا في التوراة الانجيل فما اخفوا رجم الزاني وتحريم الربا وأن الله بعث هذا الرسول ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه ومعه منهج هو النور وهو الكتاب المبين وهو الذي يهدي يهدي به الله من اتبع ربوانه سبل السلام سبل السلام التي استقدناها والتي نبحث عنها في كل مناهج البشر فلا نجدها لا نجد سبل السلام إلا في هذا المنهج في النور والكتاب المبين وأن الله يخرج البشرية من الظلمات إلى النور إذا اتبعوا هذا المنهج فيهديهم إلى صراط مستقيم. بعد أن بين كل هذا بين فساد عقائد النصارى حيث انهم ضلوا الطريق وابتعدوا على الحق وغيروا اصل الاصول وقاعدة القواعد ومبدأ المبادئ غيروا قاعدة التوحيد وجعلوها شركة بل جعلوا ان الله عز وجل هو المسيح او المسيح هو الله او ثالث ثلاثة او اتخذوا المسيح وامه الهين من دون الله عقائد تتضارب مثل موج البحر وكلها ضلال في ضلال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح